إلا رحمك الله يا قلب على راس برقة مشبعك وقتك حزن وقلوب خلق الله جياع واللي يعرف إن الغلالة وإن الله خلقه ما كان لحظات التلاقي مثل لحظات الوداع لازم يعرف الحب الصدفة مع فرط الثقة مثل السؤال المحترم من باب حب الاطلاع يلي لعبت بحسبة فوادي عسى الله يعتقه قدام عرفني ولد عمك وخيك من الرضاع في راس من تغليه والياغاب دمعك تدفقه وش حدك تضيق علي الحال وفجوجك وساع إن كان ربي ما جمع شملك عسى يفرقه قدام تاخذني على غفله بمجداف وشراع لا بارك الله في عزيز ما يزهب بندقه الياحداه الذل والدنيا مهيب أكبر متاع ولا دامك الله يا عشيق كل ما جيت اعشقه ذكرني بصبر النبي وخونة ابن قينقاع كانك تشوف اني تحت رجل السماء المغلقة لاحظ بأني من ولدت وخطوتي في راس قاع ما نيب فيلسوف لكن شاعر الله منطقه او من بحق منتسى ولا خطا جهل مشاع ومن التجارب في السنين الماضيات المورقه كثر السقوط يعلمك وش كبر قدر الارتفاع واليا كتبت الشعر في صفحة غلاك المشرقه عز الله اني ما حسبتي يذاع ولا ما يذاع صاحبك شاعر مستحيل الني شاعر يحرقه دام الضمير الحي مثل العمر يشرا ما يباع سكنت في قلبي وشاورته بعلم وصدقه وشلون قنعته وانا مقنعه من دون اكتناع دامك اليوم من جيت لبت كالعيون مبلقه انا اليام مني هرجت احسن الي الاستماع ماني شيوعي في غلاك اللام زندق زندقه تقتلني يم العاطفة وعيش قدر المستطاع واهل الوجيه الباهته والبسمه المتشدقه لو يعذلون القلب عن درب يوصلك نطاع أعقد حجاجي كل ما قفيت ونجيت أطلقه بين انعقادة حاجبي وطلاقته حرب وصراع مثل البعير اللي يشل الحمل ويصب عرقه تشوفني بين التمام الشمل وشتات الضياع ويا حسرة في قلب مجرم قامته في المشنقه تاتي في قلبي كل ما شفتك اتنوي بالوداع وان كان اما اختار في السندان ولا المطرقة ما اموت من كف الذليل اموت من كف الشجاع عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البنكود 23 70 70 78 بوح عبد الله